من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك أئِكَ أتوبُ عليهم وَأَنَّ التَّوَابَ الرَّحيمَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَأَكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ, الله أولئك عليهم لعنة الله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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآياتٍ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ